لما يذوقوا عذابا أم عندهم خزائر رَحْمَةِ ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محزوم مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا كَذَّبْتُمُ الرُّسُلَ فحق وَمَا يُنْذِرُهَ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاَقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْآجِلَةَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بِالْعَلَاءِ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ وَسَدَّدَ نَامُلهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَخَفْ قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وثسعون نعجة ولي نعجة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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرْ وَرَاكِعًا وَهَنَابًا اغْفِرْ صَوْنَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مآبٍ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الهوى.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 وَما خلَقُونَ السماء أَ الأرضَ وَماَا بَنهُ مَا بطِلَ ذَلِكَ ظَنُّ الذيينَ كَفرَُوا فَوإِل للَّذين كَفرَومِن النَّار أَمَّ جعلُ الذيينَ آمنُوا وَامِل الصَّالِخاتِكَ المُفسدينينَ في الأرض أَم جعَ المُتَّقين كَفُجارار.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 إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق وَلَهُ قَادِرٌ فَتَنَا نَسْلَ يَمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَا نَامًا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ اللّٰيِنَ لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أنت فَسَخَّر نَا لَهُ الُْحَةَ جيدِأَمْرِيُ خَ أَن حَيْفُ أَصابًا وَالشَّيطينَ كَُّبًَا إِ وَوَووص وَآخَرينَم قَرونينَ فيِي الأصفَدًا. هَذَا عَطَاءٌ وَأُنَامٌ فَمَنٌّ أَوْ أَمْسَكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وعذاب أرقض برجلك هذا مؤتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فاخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أوابا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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلَ وَالْيَسَعَ وَذِ الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنًا مَّآبًا جَنَّاتِ عَدْنٍ مَّفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكينَ فِيهَا يَضَونَ فِيهاَا بِفكئَةٍ كَفَةِ وَشَابَ وَإِدَهُ قاصاتُ الطر فيِي تْابَ هذا م تُودُونَ ليَومِ خِسَابَ إِ هذا لِزْكُناَ مَا لَهُ مِن فَادًا هذا وإن للطاغين لشر ومآب جهنم يصلونها فبئس المهاب هذا فليذوكوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواد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 قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاجًا عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصَمُ أَهْلُ نَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار كل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصمون إن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 مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ